شكراً كده للي سبنا واللي استطى يلعبتنا ما يجي شوي بابنا عايزين نفرح شوية خلينا نعيش حياتنا بمزاجنا وبراحتنا واللي اللي فرحتنا يمشي الفترة اللي جاية شكرًا كده للي سبنا واللي استط اتعبنا ما يجيش ويدق عايز نتراح شويه خلينا نعيش حياتنا بمزاتنا وبراحتنا واللي اللي فرحتنا يمشي الفتره اللي جايه نقضي الأحكاك الدنيا دليها حسبة فرح وأحزان بنسبة ليه نعيش في خيالنا كسبة ليه نعمل مصرحية اللي يوقف فارقنا واللي ما يبقاش طايقنا مع نفسنا ويفارقنا ونقول له ده ليا ليا واللي ما تسلمش منه على طول استنى عنه لما يقابلك كانه هوا قدامك معدي نفرح ونعيش بكفنا وما عايش اللي مكفنا يا ما عشنا ويا ما شفنا ولا تشغلنا الحاجات دي كده لا ما نقضي هنقضي telling